م و س ا ع ه ا ل ن أعوذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ا ج ي م الفصل كان م ي ي ق ا و م ينفخ في ا ل ص و ر يوم ينفخ في النابلسي ص و و ر ف ت ت أ أ و ر ا ل ج ب ا ل فكانت سرابا إن ج ه ن م ك ا ن ت م ر ص ا د ا ل ل ط ا غ ي ن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ق ى هم كانوا ل ا يرجون ح س ا ب ل و ك ذ ب ب و ا ا آ ي ت ن ا كذابا و ك ل شيء أ ح م د ن ا ه ك ت ا ب ا فذوقوا ف ل ن نزيدكم إ ل ا ع ذ ا ب ا إن ل ل م ت ق ي ن مفازا حدا موسوعه ا ب أ ت النابلسي ب و ك ط للعلوم الاسلاميه غ و ك اسماء الله الحسنى ا بالسماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح و ا ل م ل ا ئ ك ة صفا لا يتكلمون. لا يتكلمون الا من أ ذ ن له الرحمن لا ل ي ت ك م و ن من أذن له الرحمن إلا من أذن ل ه النابلسي ر ح م للعلوم ي ا ل ح ق فمن ش ا ء اتخذ إ ل ى ر ب ا م ي ه ي و س و ع ه النابلسي ل ل ا ل و م الاسلاميه